ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرم مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم, فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرن الآخرين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 وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أَغَيْرَ الله أتخذ وليا فاطر السماوات وَالْأَرْضِ وهو يطعم ولا يطعم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 وهو الحكيم الخبير قل اي شيء اكبر شهاده قل الله شهيد بيني وبينكم واوحي الي هذا القران لانذركم به ومن بلغ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 ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وطرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين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 بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياةنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فدوقوا العذاب بما كنتم تكفرون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 ولقد كذبت رتل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نقرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين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 إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه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 من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على طراط مستقيم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياهم تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون ولقد أغثنا إلى من من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا اذ جاءهم تضرعوا ولكن قتت قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون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 انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصرفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغسة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين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 قل لا أقول لكم عندي خزائم الله ولا أَعْلَمُ الغيب ولا أقول لكم إِنِّي ملك إن أتبع إلا ما يوحى إليه قل هل يستوي الأعمى والبطير افلا تتفكرون وانذر به الذين يخافون ان يحشروا الى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون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 أن بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فانه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين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 أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفرهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر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 وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون وذل الذين استخدوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا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 قل أن من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له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 وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ أَأَزَرَ أَتَتَسْتَخْذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاهُ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَكَذَلِكَ نري إِبْرَاهِيمَ ملكوت السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رَأَى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قَالَ لئن لم يهدني ربي لَأَكُونَنَّ من القوم الضالين فلما رَأَى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أَفَلَتْ قال يا قوم إِنِّي بريء مما تشركون إِنِّي وجهت وجهي للذي فطر السماوات وَالْأَرْضَ حنيفا وما أنا من المشركين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 وسع ربي كل شيء علما افلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم تلقانا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 ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويشيا وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل وليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم ودرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم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 فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده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 قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنبر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاةهم يحافظون ومن أَظْلَمُ ممن افترى على الله كذبا أَوْ قال أوشي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سَأُنْزِلُ مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باثقوا أيديهم أخرجوا أنفسكم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 وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وَخَرَقُوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون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 قد جاءكم بطائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفير وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون اتبع ما اوتي اليك من ربك لا اله الا هو واعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل ولا تتبوا الذين يدعون من دون الله فيتبوا الله عدوا بغير علم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 قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أَنَّهَا إِذَا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به اول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون ولو اننا نزلنا اليهم الملائكه وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا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 والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبزل لكلماته وهو السميع العليم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 ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفص وإن الشياطين ليوشون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن اطعتموهم إنكم لمشركون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 وَإِذَا جاءتهم آيَةٌ قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته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 ومن يرد أَن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كَأَنَّمَا يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما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 إِنَّ ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون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 إن يشأ يذهبكم ويتخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآث وما أنتم بمعجزين يا قوم اعملوا على مكانتكم اني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبه الدار انه لا يفلح الظالمون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 وإنساء ما يحكمون وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم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 وَأَنْعَامٌ حرمت ظهورها وَأَنْعَامٌ لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون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 ايشاج جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا اكله والزيتون والرمان والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه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 كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ثمانية أزواج من الضأل اثنين ومن المعز اثنين قل كرين حرم أم الأنثيين أم مشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل ثنين ومن البقر ثنين قل آذ ذكرين حرم أم الأنتيين أم اشتملت عليه أرحام الأنتيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا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 ان يكون ميته او دم مفروحا او لحم خنزير فانه رجس فانه رجس او فصد اهلل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان ربك غفور رحيم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 فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأته عن القوم المجرمين سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا منه كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظلن وإن أنتم إلا تخرطون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 فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها فنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون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 ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء انما امرهم الى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء حسنَة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يُجْزَى إلَّا مثلها وهم لا يُظْلَمُونَ قُل إِنَّي هَدَانِ رَبِّي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 لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين قل اغير الله ابغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس الا عليها ولا تذر وازره وزر اخرى ثم إلى ربكم نرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الارض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم في ما اتاكم